شبكة مزامير آل داود تقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحانه الله نعم الشيطان الرجيم الله الرحيم <تصفيق>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 الظالمين <تصفيق> أمين <تصفيق> ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 وَهُوَ الذي مَدد الْ الأأَرضََّ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنه ر وَمِنْ كلُّ التَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَووجَْنثْ النَّين يغش الليلَ النَّه إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَمتَ فَكررُون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 إَِّ فِي ذَلِكَ لآياتَاتِ لِقَومِ عَقِلُ وَإِن تَعجَبَ سَعَجَبُم قَوْلهُم وَإِن تَجَبَ سَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَدَا كَُّ تُرَابًا أَإَِّا لَ فِي خَلْقٍ جَددَ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 ولكل قوم هاد الله